بسم الله الرحمن الرحيم همزة الوصل أخذنا طرفا من الحديث عنها إلى قوله في الخلاصة فعلم مما تقدم أن همزة الوصل لا تكون في حرف غير ال ولا في مضارع مطلقه ولا في ماض ثلاثي ولا رباعي ولا في اسم إلا مصدر الخماسي والسداسي والاسماء المحفوظه والاسماء المحفوظه نعم ولا في اسم لا تكون في اسم الا مصدر الخماسي والسداسي يجوز في مصدر النصب والجر الاستثناء والاتباع والاسماء المحفوظه والاسماء المحفوظه وجهان اسم وما ذكر بعده فيما مضى فائدة ال إن كانت جزء كلمة كما مر في قولنا الرجل فهمزتها وصلا وإن كانت كلمة براسها يقصد الحديث عنها نحو قولك النكرات تدخل عليها ال فهمزتها قطع يعني إذا كانت هكذا وحدها ال لام فهي اسم فهمزتها قطع أما إذا كانت مركبة مع, مع الأسماء فهمزتها وصل قال تتمة مما ينبغي أن يعلم أن لحركة هذه الهمزة حالات فتارة تكسر وتارة تفتح وتارة تضم وتارة يجوز وجهان وإليك تفصيل تفصيل هذه الحالات قال تفتح وجوبا للتخفيف وكثرة الاستعمال في همزة ال نحو الرجل الكتاب لماذا تفتح في حال الدرج تفتح أو تضم أو تكسر في حال الدرج نعم يا عدم في حال الدرج درج الكلام همزة الوصل تفتح أو تكسر أو تضم أو تحذف تحذف في درج الكلام حمزة الوصل تحذف تقول قام الرجل ما بقي همزة وصل تقول ظهر القمر ما بقي همزة وصل إنما في إذا ابتدأت بها ستحتا إذا ابتدأت بها فإنك ربما احترت في حركتها فتقول هل أقول أ أو او أو إ فهمزة أل تفتح لماذا قال لكثرة للتخفيف وكثرة الاستعمال الرجل الكتاب لأن الفتحة أخف من الضمة والكسرة وهي مستعملة استعمالا كثيرا فناسب تخفيفها ثم قال تضم الثاني الحال الثانية تضم إذا ضم ثالث الفعل ضما متاصلا نحو انطلق انطلق استخرج ابن ياءين المفعول اسلك انظر هذه ماذا الحرف الثالث مضموم فالهمزه تضم تضم همزه الوصل لان الحرف الثالث مضموم ضما متاصلا قال فان قلت انا نجد في كتاب الله ما ظاهره مخالفه هذه القاعده فقوله تعالى ايتوني بكتاب من قبل هذا تقرأ بكسر الهمزه مع ان الثالث مضموم وقوله وقولهم امشوا تنطق في الابتداء بكسر اوله مع ان الثالثه مضموم انتم منتبهون لهذه القاعدة إذا وجدت همزة وصلمت في الأفعال فانظر إلى الحرف الثالث فإن كان مضموما ضما متأصلا فضما همزة طيب يأتي شخص فيقول إيتوني الثالث مضموم ونحن قرأنا الهمزة مكسورة امشوا الثالث مضموم ونحن نطقنا الهمزة وكسورة فالجواب أن الضم فيهما يعني في ماذا في إيتوني وإمشو وفيما اشبههما ليس متاصلا معنى ليس متأصلا أي ليست هي الحركة الأصلية للحرف للتاء في إيتوني وللشين في إمشو ليست هي الحركة الأصلية للتاء في إيتون والشين في إمشو إنما هي حركة عارضة ولهذا قال وإنما عرض لمناسبة واو الجماعة إذ أصل إمشو أصلها إمشيو إمشي فحذفت الضمة التي على الياء للثقل ثم حذفت الياء للتقاء الساكنين فصارت الكلمة إمشو ولأجل أن تسلم صارت الكلمة إم شيو الشين مكسورة امشيو امشيو ولأجل أن تسلم الواو من القلب يان لأنها سكنت بعد كسر هذه العلة الأولى ولكون الواو يناسبها ضم ما قبلها هذه العلة الثانية لهاتين العلتين أبدلا من كسرة الشين ضمة فصارت امشو فعومل ثالث الفعل بعد ذلك معاملة الحركة الاصلية للعارضة فتنطق الهمزة بالكسر في افتتاح الكلام وكذلك القول في ايتوني ولهذا اذا أتيته اذا اردت ان اولا باختصار كيف تميز العارض من غيره العارض يكون إذا عارض مع واو الجماعة فإن كان الفعل فيه واو جماعة تحذف هذه الواو وتنطق بالفعل تنطق بالفعل فإن كان ما قبل الواو باقيا على ضمه فالضمة أصلية وإن كان ما قبل الواو انكسر بعد حذف الواو فالضمه عارضة لمناسبة الواو مثال ذلك أسلك نعم أسلك لأن لم لو قلت أسلك الثالث مظموم اتصلت بها الواو أو لم تتصل نأتي مثال آخر أدعو أدعو هذا المثال هو الاوضح ادعو عما اسلك بعد الحرف الثالث بعده حرف اخر فلا يصح مثالا انظروا الان ادعو هذه للواحد أدعو هذه لماذا؟ للجماعة إيتي هذه لماذا؟ للواحد إيتو هذه لماذا؟ للجماعة امشي للواحد امشوا للجماعه طيب ازيدكم مثال اسعى للواحد اسعى للجماعه اسعوا هل فيها إشكال؟ اسعوا هل فيها إشكال؟ ليس فيها إشكال. الحرف الثالث مفتوح، فتكسر الهمزة. تقول إسعوا. ودعوا ودعوا. هل فيها اشكال أدعو الحرف الثالث ماذا حرف الثالث مضموم ضممت الهمزة ما هي القاعدة إذا كان الحرف الثالث مضموما ماذا نفعل بالهمزة نضمها أسلك أدعو أنظر ما فيها اشكال هذه ليس فيها اشكال هذه ليس فيها إشكال أخشى أنك تفهم ان خطا معناها هذه ليس فيها اشكال التي فيها داخل المستطيل الاشكال في اي تو امشو ما هو الاشكال اوجه أن ان الثالثه مضموم والهمزه مكسوره قال لك امشو هذه أصرها امشيو امشيو طيب ما هي أصول الأصول الكلمة مشى يمشي ماذا مشيا الميم والشين وماذا الميم والشين و من المشي مشتقة من المشي والاشتقاق من أعظم الذي لها على أصول الكلمة إذن مشتقة من المشي امشي مثل اضربوا مثل ماذا على وزن اضربوا امشيوا طيب الضمة على الياء ثقيلة تحذف الضمة على الياء تحذف الضمة على الياء فيلتقي ماذا؟ يلتقي يلتقي ماذا؟ ساكنان لا تسكنوا أنتم يلتقي ساكنان الياء التي يناسبها التي قبلها حركة مناسبه يعني الياء الماديه والواو اذا التقى ساكنان وكان الاول مده فانها ماذا تحذف لماذا تحذف لانها مده يوجد ما يدل عليها فصارت امشو إلى هنا امشو أن الشيء مكسورة خفيفة هم ثقيلة يمشئوا هذه ثقيلة لو بقيت الكسرة لو بقيت الكسرة ميزان ما أصلها ميو, ميو زان فلو بقيت الكسرة لا بد أن تقلب هذه الواو الساكنة ماذا؟ إيان سنرجع نقول امشي يصلح أن نقول للجماعه امشي نخاطب جماعة الذكور فنقول امشي الجواب لا فلأجل أن تسلم هذه الواو التي تدل على الجماعة المذكرين تسلم من القلب ياء وللثقل أيضا العارض حركنا ما قبل الواو بماذا بحركة مجانسة فقلنا امشوا هذه الكسره انتقلت إلى ماذا أو غيرت إلى ضمة لمناسبة الواو إمشوا لما جئنا ننطق بالهمزة أمامنا خياران أن ننطق بالهمزة باعتبار أصل الشين أنها مكسورة الخيار الثاني باعتبار الحال حال الشين أنها مضمومه فقالوا النطق بها مكسورة أو لا لماذا؟ اولا لأن الضم هذا عارض والعارض لا حكم له ثانيا ليتنبه بالنطق ليتنبه في حال النطق أن لام الكلمة محذوفة أن لام الكلمة محذوفة وأنها من باب الناقص وأن هذه الواو واو الجماعه كل هذا تستدل عليه بكسر الهمزه فتقول امشوا امشوا طيب كذلك امضوا امضوا امضوا كذلك من مضى يمضي هذا معنى قوله ولأجل أن تسلم الواو من القلب لأنها سكنت بعد كسر ولكون الواو ينسبها ضم ما قبلها لهاتين العلتين أبدلا من كسرة الشين ضمه فصارت يمشو فعوم إلى ثالث الفعل بعد ذلك معاملة الحركة الأصلية للعارضة فتنطق الهمزة بالكسر في افتتاح الكلام وكذلك القول في إيتوني إذا ما هي القاعدة إذا ضم ثالث الفعل نضم همزه الوصل لا بد من اضافه شيء نقول اذا ضم ثالث الفعل ضما متاصلا فنضم همزه الوصل باختصار كيف تعرف الضم العارض بامرين اولا بواو الجماعه وثانيا بحذف واو الجماعه فالضم العارض لن يكون إلا مع ووجمعة هذا في هذا المثال. امشوا امضوا. أما مع جاء المخاطبة تقولها امشي مع المثنى امشيا مع النسوة امشين مع المفرد امش لكن مع ووجمعة امشوا ضم هذا ضم عارض لمناسبة الواو كيف تريد يعني تفرق أو تدرك بسهولة جدا الضم العارض من الضم الأصلي احذف واو الجماعة ثم انظر إلى الحرف الذي قبل واو الجماعة ما حركته فإذا حذفت واو الجماعة هنا ادعو ادعو هذه واو جمعه احذفها ادعو فالعين مضمومه في الحالين فالضم متاصل او عارض تاصل ايتو احذف الواو ايتي ظهرت كسرة امشو امشي ظهرت كسرة امضي ظهرت كسرة اذا حذفت الواو ظهرت الكسرة فالضم عارضا لمناسبة الواو عارضا لمناسبة الواو طيب هذا سؤال اختبار عندكم الآن الكتاب اليوم مشي الحال ها هذه من ينطقها يرفع يده ترونها حتى تنطقها ترونها هذه الأولى همزة وعين ولام وواو ألف ألف فارقة كيف طيب خلوها دعوه عبد الرحمن عبد الرحمن يقول أعلو طيب هي مكتوبة عبد الرحمن يقول أعلو ضم الهمزه الواصل وضم اللام أحد عنده غير ذلك انتظر انتظر تراجع انظروا الآن يعني كيف السكينة لما تتصل يوصل الخطأ يقول اعلو في قول ثالث الأول أو الثاني الثاني أسامة رفعت يدك تريد تقول الثاني فلما هززناه في الثاني رجعت قلت الأول وأنت يا محمد علو علو تقول إيه طيب يا مشتاق بضم همزة الوصل ماذا تقول أعلو لماذا طبق القاعدة إذا حذفت الواو ماذا تقول تقول أعلو يا زيد على يعلو أعلو اعلو بماذا بالضم التي بعدها عبد الله اهدو بكسر الهمزه لماذا لو حذفتها و الجماعه ماذا تقول تقول اهدي وهناك ستقول اعلو طيب أحسنت يا أبا حسان الرمي عليك تقول إرم لماذا لو حذفت الـ الـ لو حذفت وو الجماعة ستقول إرمي حسنت فتح هذه بضم الهمزة أسمو لماذا لو حذفت الواو ماذا تقول أسمو يا زيد أسمو يا زيد بنفسك فإذا تحذف الواو فإن بقيت الواو بعد حذف الواو فالضم اصليه فتضم أول الفعل وإن ذهبت الواو وجاءت الكسرة فالضمه ماذا فالضمة فالضمة ها عليكم عارضة فالضمة عارضة نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك